بسم الله الرحمن الرحيم قاصم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقومه يؤمنون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 إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عثى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد امي موسى فارغا انكادت لا تبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لي اختي قصيه فبصرت به عن جنبه فبصرت به عن جنبه وهم لا يسعرون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 فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاسه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه مُوسَى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 فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ أَرَدَّ أَيُّ بَطشٍ الَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا موسى قَالَ يَا موسى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَ لِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاه رجل من أقصى المدينة يسعى. قال يا موسى، قال يا موسى إن الملأ تبرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائف يترتب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القار أمليا قال عسى ربي أي يهديني, يهديني سواء السبيل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 فَسَقَلاهُ مَا ثَمَّ وَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَدَأَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما ما داهه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخفن جوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبّي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بلتي هاتين على أن تأجري على أن تأجري ثمان يحدد فإن أتمت عشر فمن عندك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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَّسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُو إِنِّي أَنَّسْتُ نَارًا لَعَلِي أَتِيكُمْ مِنْهَا لَعَلِي أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُدِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ السَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا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 وَأَطْمُمْ إلَيْكَ تَنَاحَكَ مِنَ الرَّبِّ فَذَلِكَ بُرْهَانًا فَذَلِكَ بُرْهَانًا مِن رَّبِّكَ إلَى فِلْعَونَ وَمَلَائِكِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَيَّ قَتُلُونَ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عقدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءها أهم موسى بآياتنا بينات قالوا, قالوا ما هذا إلا سحر مفترى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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقيدني يا ما على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين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 وَجَعَلْنَاهُمْ ائِمَّتَيْن يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَخْبُوحِينَ ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر بصائر للناس وهدو ورحمة لعلهم وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منه ما أتبع أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجبلك فعلم أن ما يتبعون أهوائهم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 أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه, فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو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 فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى فعسى أي يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تك صدورهم وما يعلنون وهو الله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولا والآخرة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 ومن رحمته تعالى لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا فعلموا أن الحق لله وطل عنهم ما كانوا يفتغون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم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 وما كان من المتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبس طرّز قلبا يشاء من عباده ويقدر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 والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فَلَهُ خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عمروا السيئة إلا ما كانوا.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 وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو وكل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون